بسم الله الرحمن الرحیم شروع کون پا نام دا وحبای چه اگر او باکون کئی دیر یا دیر دا دیر پا معناه اللہ پاک دیر صفحیگی والقرآن الحکیم قسم بیت پا قرآن حکیم انکا لنن المرسدی يت ويقين توغا الرسول مخي على صراط مستقيم فرسام لاري تنزل العزيز وحي اوذا قران دبر لاكي ارهيم ذات نظر كاي شويدي يتون ترسوسی تا یو داسی قو متواجیک لیچه دا غوپ لرونه نیکونه متواجیکای شوی نور دا دی کبل آغویی و غفلت کی غرد دل دی قد حسقل قول و علا اثنه فهم لا نینون لدون زیاد خلق دا عذاب د فیصلی وڑ گرد دل دی دا هم دی عمله آغویی ایمان نراولی إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْمَاقِهِ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَبْضَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ نُقْدَاغُوا فَغَالُوا <تصفيق> كِتَوْقُنَةَ أَتَوْلِدِي شِفَاغُوا سَرَ آغُوا فِرْزُنُوا فُورِينَ خَتِبِي نَدِّي أَمَلْ آغُوا سَرُنَةَ تُوْتَنْوِلِي وَاللَّارِدِي وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ تَدْدًا وَمِنْ قَلْبِهِمْ تَدْدًا فَأَغْجَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا مِنْ قِرُونَ مُگ یو دیوال دا او پا مخی درولای دا او یو دیوال دا او ترشاہ مگا اوئی پا خلدی اوئی او سید آو او درکوینا وسواء عليهم أأنزغتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون باقول ابطار بتفاوتده فتها غي خبردار كليه آو قيل نكليه دويبه والنمني إنما تنزر من اتبع الذكر وغسي الرحمن تبكره بموثورة و أجر كريم فخو همه غا سوك خبردار كولا شكي بناشي حد فرعي وقي آول نال دل رحمان يعني خداي جل جلالهو نو ويريغي اغطى او ورع در زير اننا نحن نصل الموت ونفسه ما قدموا وآتاهم وكل شيء احصيناه فينا لذيذ مغضب وارثوك يورز دمروز ولدي كونكيو كمتاركه قوي سرت رسول دي مغا طول ليكو او قمر صار كاوي رسبري اخيدي اغا مغصب تو <تصفيق> مو هرته ایو ترګان په تھا کې درج کړی دي و ابعث لهم مثلا اصحاب القوم اذ جال مرسلون دوی ته د مثال په توګه د خلکو په څو او وروتي إذ أرسلنا إليه المثنين فكذبوهما فعزبنا لسالح فقالوا إنا إليكم مرسلون كراش مجهو تدور سلام ولقل آوها غوية دوارة درواغ الدين وغنل بيا مجرام دمرس لبطار ولقل آوها غوية طولوا أي نبتاستد رسولانو تتوغى لجلسل قالوا ما أنتم إلا مثلنا وما أنزلوا رحمان من شيء إن أنتم إلا تكذبون دا كل خالق وإلتاستي بلتنيه مگر ذنبت شو إنسانان او رحمان خدای جل جلاله ہست کلاقی مسین بینظر فرای طاسی محضی درو وای قال ربنا يعلم ان لا اله الا انت استغفر رسولوں کوئن از نو گرات صحیح گچ گو لگل خویو وَمَا عَلِمْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ او پر مخبان دے رو خانہ تر گند پیغام رسول نبرد نور تمسولیت نشتا قال إِنَّا تَغَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنُذَمَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ دخري خالق وائل مخ و تاس د زاله پاراستيره ګلو کثاث لاس وا نخلي نو مخ د تاس سي څنګه تار ک او نو مخ لا خواه تاسو د رڼا کازاب بل انتم قوم مترفين السلام و ضواب وركث تاس بد فال خوب فخر ال طاج سر دای او یا دو خبریک تاس ل تاس نصیحتوس از ل خبر دادا کی تاس لحد و تلی حل کر واجا من اقطل مدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المستلين په دې ترڅ کې د خاڼل رګو کنه یو سره پمنډ راغی اوی ویل ای زما خوما د رسولان او پیروي غرا کړی ایت لا یسلوکم اجر او هم مددون بغو خلق پیروي غرا کړی چې د تاس لن تجر او پر ناردی وَمَا بِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذَنِ فَطَرَنِ وَإِلَيَهِ تُوْجَعُونَ وَلَيْ دَغَ الزَّاتِ بَنْدَگِي وَنَكَمْ تِي أَغَى زِدْفَيْدَا كَلَيَمْ وَلَيْ دَغَ لُوْرِ تَسْتَا سِفْتُولُ استغيث من دون الهه ان يردوا ما نعبد لا توني عن تفاعتهم شيئا ان تذون او يا زلاقه نور معبودا منكم فداك خالك تي الرحمن خداي پاک مات دت ديان رسول اراده وكنو شفاعت لا دغور سفارت ما تكتب قرات ليكي او نهوي ما زغور ليكي ان اذا لثي ضلال مجد كذاكار وقلم نو زبا پسر گند گمره هاي كي اختشم ان ما خساس پر رب باندکی مان را تاس همز ما خبر اومنه دی یل بولي جن قال يا ليس قوم يعلمون فپاي کی هو خلقوا فغوج او هغه تو وير شول کي ننوزه جنتا غو ويل کاست ما قومه معلومه واه بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَ لِي مِنَ الْمُفْرَنِينَ إِذْ مَا رَبِّ دَتِشِي لَعَمَلَ مَا تَبَخْتَ نَوْكَرَهْ أَوْ ذِي فَيزَتْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ بَعْبِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ لها غو روشتا لها غو پر قوم إن كانت إلا صيحة وافلة فاذا هم صابدون فقت يزلزلا طول يهترا والبدن يا حسرة على الهداد ما يأتي وصول الا كان بي يستهزئون افوس د بندګانو په حال باندې ها غوتک هر پیغمبر راغای پاغه پوری بلندې مصریه وکړي الم يرون كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم الیه الا یوجعون آیه ها وی د دې د لکه مقلاغه را قومه اهل اقریدی او لغو روستر بیاه آغوی جس کله دو دوی اقواته راستان نشورنه وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَّدَنْا مُحْبَرُونَ دوی پول بایو ورز زمک پولان دی حاضریگی وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرينا منها حبا فمنه يأكلون او دودول فارا ملزمك يونخانده نغغزوان ديكله او لا عينمو غلر او يسنا كدوية خريب وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن في نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا الْأَنْهَارَ مُتَّاعًا لَّكُمْ وَأَنْعَامُكُمْ مُضَاعَفُ الْفَوَاكِهُ وَآنَانِجُ بَالِغَةٌ أَصْنَافًا وَأَلْوَانًا ۖ تِلْكَ مُتَّقَى لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ۖ وَمَا هُمْ بِطَالِعِينَ افلا ينسو پرڅوک دوی دا غې نیوي وغوري دا هرڅه به دوی دا ټول لاسونو پیداوار ندی نو آيا دې فکر نباسي توبحان الذی خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنثته ومن ما لا يعلمه. فاک دای هغز زاد چه هغز تول اغصامو دوری پیدا کری که هغز نکیل نباتاتو تخوی یا تختلد دوی لجنس یعنی انسانی نویز خر یا لغوش یعنی سچی دویی حتی پیجنی قدر حم و آیت لهم اللهم له نسلق من در دویل پار ایوه بلا نکانش پده نک دا غیل پاس او رز استکو نو فردوی چار فریدی و الشمس تیری مستقر لها ذانست قدیر العزیب العلیم آول مرح اگه دختل تو گنزی خواه تزی دا خرار دیر جاکمند پوه الزات و ذکای حساب دهی وَالْقَمَرَ قَدْ دَغُنَاهُ مَنَاجِ لَحَتَى عَادَكَ الْرُبُدُونِ الْقَدِينَ او اسکوغميه دا غیل پارموغ پلاوونه تغاقل دی تر بی فورچه ناغونه فری دلو سر بیاه هغدو خرماوه تغندشی لَشَجَمْتُ يَنْبَلُّ لَهَا القمر على الليل سابق مهار وكل في فلس يسبحون ندلمر في <تصفيق> واسك داشتكي هغسكو بيونيكي آو نشفا پر رجب مرسكي دلاشي دار طول في وقالكي نامو وهي وآية لهم أننا حملنا بالدنيتهم في الكل في المشكور دا دويلة پار دا هم يواني خانه دا چه مجدو دويلة وزاة في دا كسوية بلئي كي تارا کرن وخلقنا لهم او بيامو دويلة پار همه سي بلئي نور فايدا خي في وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقِهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ رُونُ قَدُونَ كَمُو قُو عَلُوهُ نُو دُئِ بَا غَرْقُ كُلُوهُ هيت سوك بَدُ دُئِ فَرْيَادِ او رِدُونَ كِنِوِهُ آو دُئِ تَبَا فَهِيثُ تُبَ نِجَادِ وَرِنَكَلْشِيُ إِلَّا رحمة منا فقط هم داز لگ رحمت نا چه دوی پور باسی آو تریوی تا کلی مو دوی پوری نجدون ندگت آخستلو فرصت ورکوی و اذا کل لهم اتقو ما بین اجدیکم و ما قلفكم لعن لكم ترحمون دوی تکی کلویل کیگی چه نز آقوبت نزدان نزغوری چه ساس مخی ترازی او ستا ستا ستر شوائده شاید پر ستا ستر رحم و قلائشی وما تأمین من آیت من آیات ربهم اللہ کانو عنها معرضی نو دوی زاننا گارا اچوی دوی تا چید دوی دراب لآیتون و صحید آیت رازی دوی داغلوری تا التفات مکوی وإذا قل لهم أنفقوا مما رجقكم الله قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أصعمه إن أنتم إلا في او کله چې دو تهور کېږي کې الله پاک تااس ته کومرو در کړې دا د غې نه یوته د الله پاک فناره ک هم ونهګوي نو دغه کسان چې کاکر شوي دي ایمان را راونکو ته په زوااب چې وایي آیا یا مږهغو ته پاړو ورکلو کاله پاک غفتې وایي نو په کله به حغو تهخواړ ورړي نو تو چې خو بخي غمره شوي یا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ديوايكي دغا دقامت أخضار به كلا ترفرشي وخي كتاسي زهتيان ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يفصنون کدو کوم چې تاسو ترګه په الله هغه فقط یو هیبتا کچګه د چی نو تاسو پی ډول بس دوی د په حالت کې را ګر کې دوی پختلو خپل دنیای چار کې سره کون کې وی تل یستقون توصیه ولا الا اهلهم يضون او هغه واکه بس دی هم او هیڅ نبخپلو کورونو تا دیر تا وگر جدایشی ونفخت صفور فا من الاجدات الى غدهم ینفرون بیا به یوش پیلی پوکلشی آو پناسا تیتو گبادوی دخپل رب ته دوانی که دول پار نفخپلو کورونو تا راووزی قالوا يا ويلنا من ذعتنا هم مغطرنا هذا ما وعره الرحمن وصدق المبتلون ورخطائي سربوائي دا چا مبلغ كل قبرون تحقابات ولو دا مغسيدة الرحمن خداي پاك دا غواده قلوى او دا پیغمبرانو خبره رحشاوى ان كانت النصيحه وافره فاذا هم جميعا ولدنا مضبرون يوازي يلقي اواز به او پول به نو کولان فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْقُنْ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ ننده پر هیچ چاہ جاندازه ظلم و نشیت تا چی تب آمغا سی بدلت در کاشی دکت سنگا چی تا عمل کھاو إن أصحاب الجنة اليوم في جول فاتحون ننجانتان فخاندنو أخستلو كبختي هم و في ظلال على الأرائك متكفون هاوي أو داوي مرمني با غنو سيور بالیتونو تا تکیه کون کی لهم تیها پاکیهتون و ما یزدعون ده خراک تخاک راز پندور شیان حل ته دا غول پار موجود دی هر تا چو غالی دا غول پار حاضر دی سلامی قولن بالربد الرحیم برب رحيم الله أخواه أغوط سلام وإرسوه دي وامتاب اليوم أيها المجرمون أو إيه مجرمان ننتاسي بيالخي ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عبد مبين دا تن عليه الصلاه والسلام اولاد نو آ ما تشه ہدایت نو کچی د شیطان بندگی مکووی راستاسی افکارا دشمن دی وان یاظون هذا صراط مستقيم او یواز دی د ما بندگی وکئی دغثم ماردا وَلَقَدْ أَضَلْ لَنْكُمْ جِبِرْلَنًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُولُوا تَعْقِلُونَ قُوْ سَرَلَدْ دِيهِ أَغَلَى الطَّاشِ نَيُوَلُوِيَ دَلَقْ عُمْرَاكْرَةِ آيَا الطَّاشِ النُفْهِ يَجَي فَاَبِنِي جَهَنَّمُ لَسِنْكُنْتُمْ سُوْعَدُونَ دا همغة دو زخرة چه لغنى الطاشي ورولك إِخْلَوْ هَ الْيَوْمَ لِمَا كُنتُم تتكون كُمْ كُفر كِي تَاشِ فَا دُنْيَا كِي كَوِهِ دَاغِبَا بَدْ لَكِي اُوْسِ دَدَهْ دَسَانْ مَوَادْشَي الْيَوْمَ نَحْطِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيءٍ وَتَشْهَدْ أَغْضُرُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْتِبُونَ نن موږ د دوی دو خولي بندو د دو دوی لاسونه بل موږ سره وغه کیدي او د دو دوی په دو خې ب شاهدي وایي د دو دوی په دنیا کې څه پکې سب, سب د ته لیدین ولهمت هؤلاء قامتنا على اعين ان فسبقوا الصراط فان ضيرون كموكوا نو د دې سره کې به په بیا د دوی د نار خاط فزغاس د سرګي ګوري څنګه په دوی نار وویلی ولا ونا شاء اولن سقناهم علی مثانتهم فمستقرون بالیوم ولا یضعون کومو غوال نومه به د پرهام دی خپل زائف ادا شایې پریږد چی دوی نو لون دی د فلو واس ولری او نرس د بیر د سنی دو ومن عن للجنن كتبت بالقلب الا يعقلون شات چمگ کوب دمر ور کو بغه ساخت مغ بیت سرصف کو ا یاد دو حالات پر دل سره دوی نه وما علمناه الشعر وما ينذل له إنهو إلا ذكر وقرآن مجيز مقدغة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تحر ندور ذكره أو او إلى دسرة خائز داخو يو نشيحات دائي أو روحان لسل كدنكي كتاب ليرب من كان حيا ويحق القول على الكافرين ترثو خارغا ثوك تم دینکليچي یوان دیلی او ول انکار کوم کو باندی اقمانی حدت وشی أولاً يروا أننا طلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون آية دوي نوينيكي نكبخ قلو لاسوني سرى دوشويو سياني سرى دوي لفارت سروي فيداخل أو اس خواندان دين دل همه غه يشقون مهر په دا شان دو تیل کردي دي چېلاغونه پر نو باې دو سردي د زنو دو وخفريله يشون او پاغ کې د دوی او د سفسلو شيان دی نو آیا دی شکر نباشي واستخذ من دون الله الهات لعلهم منصورون دا دې هر څه سره سره دوی له الله جل جلاله نه پته نور خدایانو دی او دا ګولې لري چې دا دوی سره به برستو او لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ خوې له دې سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې بارات دې دا غول پره تیار ځای د خرګول شوې دی تَلَا يَحْزَنُ قَوْلُهُمْ إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا مه خبر چې دوی ګړوي هغه د تا و نه زوروي د دو دوی په په سو او قر رسول خبر باندی موږ په هیڅ اولا يرى الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين آيه انسان د دې چې موږ هغه له پیدا کړ او بیا هغه کار سره کوم ځای شو او داوود و نسي خلقو قال من يسه الا يضام وهو ظالم او هغه پر موږ پوری مثال نه تړي او خپل فائداي اختروي وای څو کی راځن دیکړي چې کلا دا راست شي وي كُلْ يُحْنِيهَ الَّذِينِ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرْغَةَ وَهُوَ بِكُلِّ قَلْقٍ عَلِيمٍ لتوايه دا به همه غزات زوني كويسه اغا مخشه دا پیدا کریوه او اغا دا تخلق پا کار فشیده الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقف دون فمغى الزادي ستاسي لفارلشلي سمسور غنطة غور پيدا کر تاسي لدينا في النغارية بلوين اولیسا الَّذی خلق السماوات والأرض قادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلم آیا اغزاد چی آسمانو نه آوز مکعی پیدا کرل فا دی بانی قادر نده چی دو, دو أغا ماهر خلاق دائم إِلَّمَا أَمُرُوا إِذَا أَغَادَ جَيْأَلْ أَن, أن يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أغا خوه شكل ديوشي إرادة كوي نودغ کار حام دمردكي فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَيْتُ رُجَعُونَ فاق دای هقه الزاد چه، دا غفل آس چه، دا هرشی بسپل واس واق دای او دا همه غلورته ساسی ورگرزول کی دون کی